بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب انزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس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 ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن, وعن شمائلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.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 وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة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 فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتقذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون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 وَأَن تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَم يُنَزِّل بِهِ سُلْقَانَهُ وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجْلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتَهُ وَلَا يَسْتَقِدِّمُونَ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 ونودوا أن تَلْكُمُ الجَنَّةَ أُورِثْتُمُها بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الجَنَّةِ أَصْحَابًا نَارٍ أُنْقَدَ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ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 وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُم بِسِمَاءِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ودخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون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 ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة, هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله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 ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته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 واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون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 انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَقَاهم شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وان كان طائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا, فاصبروا حتى يحكم الله بيننا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 الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم القاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين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 وَالسَّرَاء فَأَخَذْنَاهَا بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى ان يأتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى ان يأتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدر للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ان لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل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 وإذ أنجيناكم من ألف فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم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 ولما رجع موسى إلى قومه ودان أسفهم قال بئس ما خلفتموني من بعدي قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن ام انه القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي والأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتقذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين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 وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّهُ دَنَا إلَيْكَ قَالَ عَذَابٌ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَآءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ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 وَاتَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِن قَوْم مُوسَى أُمَّتُهُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَعَنَاهُ مُثْنَتَيْ عَشْرَة أَسْبَاطًا أُمَّامَهُ وَأُوَحَىٰنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَن يُضْرِبَ بِعَصَائِكَ الحَجْرَ فانبجست منه اثنة عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ لَمَتَعِظُونَ قَوْمًا لَّا هُمْ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ فَرَمَا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَن جَئْنَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتيهم عرض مثله ياخذوه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 وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ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 أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَاعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّلَ لَهُمْ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 ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن استاعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة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 وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا دَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَى اللَّهَ رَبَّهُمَا لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يُنْصَرُونَ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 قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِفَّةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ